وقُل لَمَّا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُلَّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِلشَّيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرِفَ فَالْقَوْلُ غُرُورٌ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتنفوا ما هم مقترفون افلا يرا الله ابي تغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صُدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُضْعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما بك رسم الله عليكم بآياته مؤمنين وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا بُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَرْضُ رِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَفِيرًا لَيُظِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ فذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقتنفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَّا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ أطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَمَّنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن في الظلمات ليس بخارج منها كذلك أعين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرمون صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يظله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراد ربك مستقيما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 سَيَرَى رَبُّنَا نَسْتَمْتِعُ باغُنَا بِعِلْمٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَنَا مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله. إن ربك حكيم عليم. لَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ مَا أُوتُوا الْعِلْمَ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ مُدْبِرُ الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ دَرِيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ نَآتٍ إنه لا يفنع الظالمون واجعلوا لله مما درأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركات فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِنُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُمَ يَصِنُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه نعم وحرت حجر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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ظَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَى جَنَّاتٍ معروشاتٍ وغير معروشاتٍ والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابههما وغير متشابه كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَغَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُونَ قوات الشيطان ان انه لكم <عدل مبين>